فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمَنَّا بِه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 وَإِن كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل ا بخير من ب ئ ع ك م ب خ ي ر م م ن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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم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 كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور رحيم قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلِ إبراهيمَ وَآلِ إِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فنادته الملائكة وهو قائم يصل في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد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 قُمْ رَبُّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتَ عَالَوْنَ دَعُوَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنِّ جَعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ تعقلون.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 اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودقات فتم من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون Ya ahli al-kitab, why do you believe in the words of Allah and you are aware? Ya ahli al-kitab, why do you believe in the truth and believe in the truth and you طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن هار وافروا آخرة وافروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 ايا موलोकكم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذا اخذ الله ميثاق النبيين الا ما اتيتكم من كتاب وحكمه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 فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَوَرَدْنَا عَلَىٰ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَن تُمْشُهَدًا وَمَالَ اللَّهُ بِرَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 antum khayrun ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil-munkari wa tu'minuna billah walau amana ahli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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بعضب من الله وباء بعضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا ينونكم خبالا والدو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن أصابكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط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 لِلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 تقوؤتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأمنوا كُونُوا الرِّبَا ضِعْفًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 Al-Ladzina yunfiquun في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتن قلوب خاسرين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 Minum, maya yudul dunia, wa minum maya yudul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabetaliyakum, wa laka dafakum, wa Allahu dufadzil ala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 وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَانُوا لِإِخْوَانِهِمْ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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا ان قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولا ام ثم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون فبما رحمه من الله انت لهم ولو كنت فض ظلي ظلق القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت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 أَوَانَّ مَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 farihina bima atahumullah min fadlih, wa yastabshirun bil-ladhiyna lem yalhaquo bihim min khalfihim, ala khawfun alayhim, wala hum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 تَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم إِنَّمَا ذٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كنتم مؤمنين.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 Inna al-lazina ashtarahu al-kufra bil-eemani lan yadururullaha shayyaan walahum azaabun alim Wala yahsaban al-lazina kafaru an-nama nubliy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 يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 لا توبن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُنَّهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَ أَظْهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيِّ سَمَايَ اشْتَرُونَ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 Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا واقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفّر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنّك تقلبُ الذين كفروا في البلاد متّاعٌ قليلٌ ثمّ مأواهم جهنم وбиئسالمآب Lakin yang bertakwa Rabb mereka, mereka mendapat syurga yang terberi di bawahnya sungai-sungai yang abadi di dalamnya turun dari tangan Allah,